بسم الله عندك ما معنى إنه أن نعم معناه هم التوكيد ما معنى التوكيد التقوية التوكيد بمعنى التقوية أي تقوية نسبة الخبر للاسم زيد قائم فإذا أردت تقوية هذه النسبة نسبة القيام إلى زيد قلت إن زيد قائم وكأن كأن للتشبيه أي تشبيه الاسم بالخبر كأن زيدا أسد ولكن الاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو بنفي ما يتوهم تعقيب الكلام برفع ما يتواهم ثبوته أو تعقيب الكلام برفع ما يتواهم نفيه مثال الأول لكن مثال على رفع الكلام أو تعقيب الكلام برفع ما يتواهم ثبوته هذا الثاني نعم زيد عالم لكنه فاسد ومثال الثاني زيد جاهل لكنه صالح وليت ماذا تفيد يا آدم ليت ماذا تفيد تمني ما هو التمني هذا طلب المستحيل أو ما فيه عسر نعم التمني يكون في طلب المستحيل أو ما فيه عسر طلب المستحيل يا ليتني أطير في الهواء هل مستحيل يا ليت الشباب يعود يوما كذلك وما فيه عسر فقول الفقير يا ليتني مالا فأحجه ونعل نعم ترجي وتوقع أحسن والترجي يكون في من نعم يكون في طلب المحبوب الممكن الوقوع في طلب المحبوب الممكن الوقوع لعن الله يرحمني فهذا طلب من العبد من الله سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وهذا ممكن الحصول وأما التمني يكون في شيء غير ممكن الحصول ربما ولعلا ما تستعمل في الأشياء غير الممكنة وإنما تستعمل في الأشياء الممكنة الحصول. pre-x little. فلا لعل الشباب يعود لعل الشباب يعود هذا خطأ وإنما يقال ليت الشباب يعود لأن ليت هي لا تستعمل المستحيل وأما لعل فلا تستعمل إلا في الممكن ممكن الحصول ولا تستعمل في المستحيل وأما ما جاء في قول تعالى عن فرعون لعني يبلغ الأسباب فهذا مستحيل ولكن فرعون لغطرسته ظن أنه يبلغ ذلك أنه يبلغ ذلك فهذا استعمال فرعون في ظنه أنه سيحصل على هذا الشيء لما عنده من الغطرسة استعمل لعلنا في الشيء المستحيل فالأصل في نعلّة أنها لا تستعمل إلا في الممكن الحصول والتوقع بعضهم يستعمل عبارة فيه ما هي الإشفاق أحسنته ويكون في المكروه نعم الإشفاق يكون في الأمر المكروه مثاله نعلّك باخع نفسك نعم لعل العدو قريب منا هذا كل شيء مكروه لعل زيدا هالك فهذا شيء مكروه فالتوقع يكون فيما ذكره في الشيء المكروه بسم الله قال رحمه الله وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهم مفعولان لها وهي ظلمت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظلمت زيدا قائما وحسبت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك أي من الأمثل التي ذكرها تقدم معنى أن النواسخ ثلاثة كان وخواتها وإن وخواتها وهذا هو القسم الثالث من النواسخ وهو ظن وخواتها وتقدم تقسيم النواسخ من حيث العمل وأنه على ثلاثة أقسام منها ما يرفع المبتدى وينصب الخبر وهو كان وخواتها ومنها ما ينصب المبتدى ويرفع الخبر وهو إن وخواتها ومنها ما ينصبهما وهو المقصود هنا ظن و اخواتها فانها كما قال المصنف رحمه الله تنصب المبتدا والخبر على اي شيء قال على انهما مفعولان لها فاذا قلت ظننت زيداً قائماً قلت زيداً مفعول اول وقائماً مفعول ثاني لظننت مفعول ثاني هذا هو عمل القسم الاخير من النواسخ وليس في أجزائه أي في المعمولين له مرفوع ونحن في صدد الكلام على المرفوع فلماذا ذكر ظن وأخواتها في المرفوعات نعم ذكر ظن وأخواتها في المرفوعات نعم عنه ليس هناك جزء من أجزائها مرفوع أي في معموليها المبتدا والخبر ما فيه مرفوع بخلاف ظن بخلاف كان فالجزء الأول هو الاسم مرفوع ليس كذلك بخلاف ظنّه فالجزء الثاني وهو الخبر مرفوع فبقي لماذا ذكر هذا القسم في المرفوعات مع أن حقه أن يذكر في المنصوبات ولا يذكر في المرفوعات فذكره لأجل تتميم بقية النواصي وإلا هو ليس من المرفوعات هذا القسم ليس من المرفوعات وإنما ذكره لأجل ما سمعته لتتميم بقية النواسخ وإلا فحقه أن يذكر في المنصوبات فيما يتعلق بالمفعول مفعول به والمفعول به من المنصوبات لكن ذكره هنا ذكر هذا القسم من النواسخ لأجل تتميم بقية النواسخ فهذا هو السبب في ذكره ظن أخواتها في المرفوعات السبب في ذكر ظن أخواتها في المرفوعات تتميم بقية النواسخ قال وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت وذكر هنا رحمه الله تعالى عشرة أفعال ولم يستوفي في أفعال الباب سيتي معنى أنها أكثر من هذا كما في المتممة ولكن اقتصر في متنه الجميل هذا على عشرة فقط من أفعال هذا الباب أي النواصق التي تدخل على المثنى والخبر من أفعال باب ظن ذكر عشر أفعال ولم يستوفي أفعال الباب بقي عليه نحو خمسة لم يذكرها وسيأتي إن شاء الله بيانها في المتممة ونقتصر على ما ذكر رحمه الله تعالى من غير زيادة فهذه أو هذا النوع ظن وأخواتها ينقسم إلى أقسام من حيث إفادة المعنى فالقسم الأول ما يفيد ترجيح أقوع المفعول هذا القسم يفيد ترجيح أقوع المفعول ظلنت زيدا قائما أي هذا شيء راجح عندي أن زيد حصل منه قيام حصل منه قيام فهذا هو القسم الأول من أقسام هذا الباب ما يفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني ترجيح وقوع المفعول الثاني ظننت زيدا قائما أي هذا الأمر ترجح عندي وهو قيام زيد ولست على يقين من ذلك وإنما ترجح عندي هذا الأمر وهو حصول القيام من زيد وهذا القسم ذكر منه أربع أفعال ظن وحسب وخال وزعمه هذا القسم يفيد هذا الذي ذكرته ترجيح وقوع المفعول الثاني ولا يفيد اليقين وإنما يفيد الترجيح ظن راجح أن هذا الشيء حصل من زيد ظننت زيدا قائما ظننت زيدا عالما ظننت زيدا صالحا هذه كلها ظنون مني راجحا أن هذا الرجل يقتصب بهذه الصفة يقتصب بهذه الصفة وصفة القيام وصفة الصلاح أو صفة العلم ولست على يقين من ذلك وإنما هذا ظن راجح فهذا القسم الأول فيتنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام من حيث المعنى فالقسم الأول ما يفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني وهذا كم يندرج تحته أربعة يندرج تحته أربعة ظن وحسب وخال وزعم طيب مثال ظن من القسم هذا الأول ظننت زيدا قائما عندما من أنت اليوم نشيط لك يومين تنام تنعز صراك في الدرس سهره شيء على باس ظننا في علماض نعم أحسنت ناقص إلا ما يقال ناقص في هنا الناقص في كانة وأخواتها لأنك اليوم عندما حضرت أنت نعزت لذلك لازلت على الناقص الذي كنت فيه صاحي هذا ما هو ناقص انتهينا من ناقص ناقص كان واخواتها كاد واخواتها ادفع عن ناقص سيقال فيها طيب ظن في فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك احسنت والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل هذا ما لا دخل المرفوع زيدا مفعول به أول حسنت وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره قائما مفعول ثاني نعم علامة نصبه الظاهر على آخره والشاهد أن ظن دخلت على المتدأ والخبر فنصب. فنصبتهما على أنهما مفعولان لها وهي تفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني ظننت زيدا قائما أي هذا ترجح عندي وهو حصول قيام زيد طيب وما أظن الساعة قائمة هذا في ظن هذا الكافر وإلا عندنا يقين أن الساعة قائمة نعم أظن فعل مضارع مرفوع لم ترفعه الظلم الظاهر على آخره ما نافية والفاعل طبيعا ستتقدره أنا وما أظن أنا نعم الساعة مفعول به أول لظنه وقائمة مفعول به ثاني والشاهد ظن دخلت على المبتدا والخبر فنصبتهما أحسنت على أنهما مفعولان لها وأفادت عند هذا أنه ترجح أن الساعة ليست بقائمة أفاد الترجيح وقوع المحول الثاني عند هذا المتكلم بل نظنكم كاذبين عند من بل نظنكم كاذبين تفضل نعم نظن في المضالع فما تصرف من هذه الأفحال يعمل نفس العمل فليس مقصورا العمل على الماضي فحسب بل العمل يتجاوز الماضي فيعمل منه المضارع والأمر وغير ذلك مما يتصرف من الماضي نعم نظن الفعل المضارع مرفوع ولم ترفع الضم الظاهر على آخره والفاعل ضمير الستر تقديره نحن وجوبا تقديره نحن لأن الفعل مبدو بالنون المضارع وإذا كان مبدو بالنون الستر وجوبا وكان نحن وإذا كان مبدو بالهمزة الستر وجوبا وكان أنا والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول والميم علامة الجمع سنتة حرف لا محل لها من الإعراب الميم حرف تدل على الجمع نعم كاذبين مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الليالي إنه جمع ذكر سالم والشاهد ظن نصبت المبتلى والخبر على أنهما مفعلان لها وأفادت ترجيح وقوع المفعول الثاني بل نظنكم كاذبين هذه ترجح عندنا أنكم تكذبون هذا راجح طيب الفعل الثاني من هذا القسم حسب ومثاله حسبت زيدا عالما نعم حسب في ما وما شرط انه يكون مع الفعل الضمير هذا لا وممكن ان يكون اسم ظاهر. حسب زيد عمرا عالما حسب زيد عمرا عالما ولا يظن ضان من الطلاب انه لابدت تكون جيد الصيغة ظننت وحسبت وقلت لا قد يكون الفاعل ضميرا متصلا وقد يكون غير ضمير اسم ظاهر قد يكون اسم ظاهرا مثل حسب زيد عمرا عالما ايظن زيد عمرا عالما Nahm, hasba fi al-maat. Hasbto, nahm, hasba fi al-maat. Mungkin yang sesukun btsalih mungkin rafg, menterf. Nahm. Watazmin btsalih mungkin al-azmi mhaal rafg fa'il. Hasbto, zaidan, salihan. Zaidan wafghul awal, wosalihan wafghul شاهد حسبة فيه ترجيح وقوع الخبر وتنصب المبتدى والخبر أو ترجيح وقوع المفعول الثاني وتنصبهما على أنهم مفعولان يعني المبتدى والخبر يحسبهم الجاهل أغنياء والضل يحسبهم الجاهل أغنياء يحسب في المضارح سنته علام ترفيه الضم الظاهر على آخره والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول يحسبهم الجاهل أغنياء من الذي يحسبه؟ يحسبهم مم. نعم الجاهل فما إعرابه؟ فاعل حسنته فاعل مرفوع لام ترابية ضم الظاهرة أخره وأغنية مفعول به ثاني أغنية مفعول به ثانن وانت لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون نعم تحسبن في مضارع مبني على الفتح تصال بنون التوكيد ونون التوكيد حرف لا محل لها من الاعراب سرعة من اجل والله لا تحسبن الله الله نعم منصوب على التعظيم وهو إن أردت أن تقول مفعول ولأفضل الجلالا مفعول به أول وإلا قلت الله منصوب على التعظيم ولا تقول مفعول به مباشرة الله مفعول به هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى جعلته مفعول به وإنما تقول لفظ الجلالا منصوب على التعظيم إذا وقع في الصلاح النحوي مفعولا تقول منصوب على التعظيم أو تقول نفض الجناة مفعول به نفض الجناة النفض هذا طيب والفاعل ضمير مستتر تقدروا أنت لا تحسب أن أنت الله منصوب على التعظيم غافلا مفعول ثاني غافلا مفعول ثاني الشاهد حسب نصبه مفعولينه وهي تفيد ترجيح نعم تفيد الترجيح ومنه أيضا لا تحسبوه شرا لكم من هذا الباء فإن المفعولان لا تحسبوه شرا لكم تفضل هذا أقصى من عمامه نعم تحسبوه فعل مضارع مجزوم بلا الواو فعلى أحسن تضمير متصل من عسكر محل رفع فعل والها مفعول به أول وشررا مفعول به ثانيا أحسن طيب، وقال أيضا من أفعال هذا الباب وهي تفيد رجحان وقوع المفعول الثاني خلت عمرا صالحا خلت عمرا صالحا نفس الإعراب المتقدم الأول عمرا مفعول به أول وصالحا مفعول به ثاني وزعم أيضا كذلك نظير لي خلت ونظير لظلنته في المعنى تفيد رجحان وقوع المفعول الثاني زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيب أو من يدب دبيب نعم المطلق فعندما زعمتني شيخا ولست بشيخ أنت, أنت عربت الذي بعدك أتفضل زعمتني شيخا أي كبير السن يقصد زوجته أو محبوبته زعمت أنه كبير السن والشيخ إنما هو الذي على الصفة يمشي قليل قليل زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيب يمشي قليلا قليلا هذا الشيخ كبير السن أما هو شاب ينطلب تفضل زعمتني زعمة في علمات والتالي التانية والفاعل ضمير مستتر تقديره هي هذه المرأة نعم قال يا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول وزيدا مفعول به شيخا مفعول به ثاني أحسنت والشاهد زعم تنصب مفعولين كظنة وعند من إن زعمتم أنكم أولياء إن زعمتم أنكم والغالب عليها أن تدخل على أن زعمة يكون مفعولاها أنه ما دخلت عليه هذا الغالب وفي القرآن كذلك يزعمون أنهم آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء هذا هو الغالب في زعم أن ما تدخل على مفعولين صريحين زعمت شيخا عالما هذا يجازي، لكن غالب زعمت أنه كذا وكذا، زعمت أنه كذا وكذا. القرآن جاء كذلك. يزعمون أنهم، فتقول أنهما دخلت عليه في محل نصب العول ثان بعد ما تعربها يزعمون أنهم آمنوا مثلا أو إن زعمتم أنكم أولياء. تقول زعم في علماء والتاء فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع. انكم ان حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر ونحن قلب عهد بها طيب والكاف ضمير متصل مبني في محل مبني على الضم في محل نصب اسم ان او ياء خبرها ثم تقول انه ما دخلت عليه هذا المصدر انه سياتي معكم في محل نصب سدت من سدمه فحلي زعم في محل نصب فحلي زعم وهذا سياتي معكم إن شاء الله لكن باب الفائد أن زعم ما تدخل على المفعولين الصريحين زعمت يعني في الغالب في الغالب أنها تدخل على أن ويكون هذا وما بعدها أنه وما بعدها سدت من سد مفعولين زعمه هذا الغالب فيها وإلا يجوز دخولها على مفعولين صريحين كما رأيت زعمتني شيخا ولست بشيخ دخلت عن مفعولين صريحين أليا وإيش وشيخ ودعوتني وزعمت أنك ناصحي هنا دخلت على أن وما دخلت عليه وهذا هو الغالب وهذا هو الغالب أنهم أن مفعلا يكون أنهما دخلت عليه كما في الآيات وكذلك في القول الذي اشتهر عن عنه طالب ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينة هذا البيت جميل فيه قرار بصدق النبي عليه الصلاة والسلام طيب انتهينا من هذا القسم الأول وهو ما سمعت في ترجيح وقوع المفعول الثاني القسم الثاني من أفعال الباب يفيد تحقيق وقوع المفعول الثاني هذا القسم الثاني يفيد تحقيق موقوع المفعول الثاني علمت زيدا قائما أي تيقنت من ذلك وهذا شيء متحقق متحقق ليس بظن علمت زيدا عالما أي هذا شيء واقع أن زيدا المتصف بهذه الصفة وهي صفة العلم وليس مجرد ظن راجح وإنما هو يقين هذا القسم الثاني يفيد ما سمعته تحقيق غوع المفعول الثاني عندما ما نراك إلا بشرا أنت عرب هذا تفضل وهو أربع أفعال هذا سؤالي ثلاثة أفعال على ما ذكر المصنف رأى وعلم ووجده هذا النوع نأخذه مرتبة هكذا النوع الثاني ثلاثة أفعال الذي يفيد تحقيق أوضع المفعول الثاني ثلاثة أفعال على ما ذكر المصنف رأى وعلم ووجده تحفظ وهي مرتبة نرتبها التقسيم على ما ذكر رأى في علمات. فعل مضالع فعل مضارع ما نراك ما نافية ونرى فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن على القاعدة في المبدو بالنون فعل مضالع يكون وجوبا تقديره نحن ما نراك نحن والكاف ضمير متصل مبني أفصل أفصل بسرعة على الفتح في محل نص مفحول أول إلا بشرا إلا ذات حصر وبشرا مفعول به ثاني والشاهد رأى نصبت مفعولين نصبت المبتدى والخبر على أنهم مفعولان له وأفادت اليقين على ما ذكره وهم كأنهم يتيقنون هذا طيب وعلم أيضا كذلك نفس المعنى الذي تفيده رأى وهو اليقين علمت زيدا عالما أي تيقنت من ذلك وأنه متصل بهذه الصفة ووجد أيضا تفيد ما تفيده علم وراءه وهو تحقيق غوء المفعول الثاني تحقيق غوء المفعول الثاني وعندما نعلم وجده وجدت زيدا عالما انت عربت نعم طيب عمرو وفعل به ثاني أول وجدت عمرا عالما وفعل ثاني أحسنت أعند من إن وجدنا أكثرهم لفاسقين إن وجدنا أكثرهم لفاسقين طيب وجدنا فعل فاعل وجد في الماضي وناظمين المتصل مبني على السكون محني رفع فاعل وجدنا أكثرهم وفعول به أول وهو مضاف لها مضاف إليه فاسقين وفعول به ثان أحسنت وفعول به ثان ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى من هذا الباب أول مفعول ثان وجدك ضالا فهدى المفعول أول كاف والمفعول الثاني ضالا وجدك عائلا فاغنى كذلك أيضا المفعول الأول كاف وعائلا المفعول الثاني فهو من هذا الباب لكن الوقت ما يسعفنا وكذلك من ذلك قوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنا وجدناه صابرا أين المفعول الأول الهاء ونا فاعل وجدنا نا هذه فاعل والها مفعول أول أصابرا وفعل به ثانيا طيب فهذه ثلاثة أفعال تفيد ما ذكره جاء الوقت ما في درس طيب نكمل هذا التقسيم القسم الثالث من أفعال الباب ما يفيد التصير والانتقال هذا القسم الثالث ما يفيد التصير والانتقال أي انتقال المفعول الأول من حال إلى حال أخرى من حال إلى حال أخرى اتخذت محمدا صديقا ربما كان عدوا قبل ذلك فاتخذه صديقا فانتقل من حال إلى حال أخرى فهذا القسم الثاني ما يفيد التصير والانتقال وهو فعلان على ما ذكره اتخذ وجعله اتخذ وجعل هذان الفعلان في داني الانتقال والتصيير وكما سمعت فعندما اتخذت الذهب خاتما اتفضل اتخذ فعل ماض نعم اتى متصل نعم في محل رفع فاعل اتخذت الذهب خاتما الذهب وفعول أول أحسنت نعم أحسنت بارك الله فيك وخاتما وفعول به ثاني منصوب على نسبة حالظاهرة على آخره واتخذ الله إبراهيم خليلا أي صير الله اتخذ هنا في معنى صيرا واتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ في علمات احسنته نعم ولبض الجلالة فاعل الله فاعل احسنت إبراهيم مفعول به أول وانصوب على المصفة الظاهرة على آخره وخليلا مفعول به ثان والشاهد اتخذ نصب مفعولين وهو من أفعال التصير يفيد التصير والانتقال فهنا بمعنى صير الله إبراهيم خليلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوا أفرأيت من اتخذ إلهه هوا صير إلهه هوا نعم اتخذ فعل مار أفرأيت من اتخذ والفعل ضمير مسل تقدير هو وإلهه وفعل به أول وهواه مفعول به ثانياً منصوب على تنصيف حم وغدرا منع ظهورها التعدر وهوا مضاف والها مضاف إليه هذا بالنسبة لهوا واما إلها مفعول به منصوب على تنصيفها الضايرة على آخره وإلها مضاف والها مضاف إليه وهوا حركته مغدرا وكثير في القرآن واتخذوا آيات وما أنذر هزوا واتخذوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا امن علم الايه هذه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا نعم اتخذ فعل ماض مبني على الضم تصان بواو الجماعه مبني على الضم تصان بواو الجماعه والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل اتخذوا احبارهم ورهبانهم احبره فعل نعم منصوب على المنصوب صفة حضارة على آخره وأحبار مضاف والها مضاف ليه والميم علامة الجمع ورهبانهم معطوف على أحبارهم والمعطوف على المنصوب منصوب أربابا أفعل به ثاني أي صيروهم أربابا صيروهم أربابا ونقلوهم إلى هذه الصفة العظيم وصفة الربوبية وهذه لا تكون إلا الله سبحانه وتعالى طيب وجعل أيضا كذلك يفيد ما يفيده اتخذ جعلت الذهب خاتما أي صيرته إيش؟ خاتما جعلت الطين إبريقا جعلت الطين إبريقا صيرته من طين إلى, إيش؟ إلى إبريق إلى إبريق وهي أيضا كذلك في القرآن كجعل كاتخذ موجودة لها أدلتها وشواهدها في القرآن فعندما هذه الآية يعرفها لأن نحن في الكلام على جعله عندك واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة طيب جعلوا فعل أمر واجعلوا فعل أمر ما بيني على حذف النون هذا كله تقدمت معكم والو فاعل بس شاهدون بيوتكم قبلة نعم مفعول به أول أي قبلة صلوا فيها لا تهملوا الصلاة فيها والكلام على النوافل يحمل وقبلة مفعول به ثان أحسنته وقبلة مفعول به ثان وجعلناهم خلايف أي صيرناهم خلائف فضل نعم جعل في علماء ما بنعنا الفتح سنته مبني على السكون تصاريض ضمير رفع متحرك وجعلناهم مبني على السكون ضمير رفع متحرك ونا ضمير متصل في محل رفع فاعل جعلناهم والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول والميم علامة الجمع طيب خلايفة مفعول به ثانيا لماذا لا يقال خلايفا وجعلناهم خلائفا، وإنما قال الله خلائف من غير تنوين. ما درس الممنوع الصرف؟ ممنوع من الصرف. المانع لهم الصرف. صيغة منتهى الجموع خلائف على وزن مفاعل. طيب، أحسنتها. ومن ذلك وجعلنا المتقين إماما. هذا من هذا. رب جعلني مقيم الصلاة. المهم يا أخوان أكثر جعل في القرآن للتصيير وجاءت في بعض المواضع الاعتقاد وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة ويتنصوا مبعولين معنى نعتقد فتكون من باب علمة وإلا أكثر جعل في القرآن من باب التصيير صيروا من باب صيروا هذا هو المعنى الأغلبي في القرآن أنها جاءت للتصيير كما رأيت في الآيات وجعلناهم خلايف ربنا وجعلنا مسلمين لك وجعلوا بيوتكم قبلة وجعلنا المتقين اماما ربي جعلني مقيم الصلاة كثير في القرآن جعل بمعنى صيره وجاءت بمعنى اعتقد ايضا وهو قليل في القرآن وجعل الملائكة الذين هم عباد, الرح عباد الرحمن أي اعتقدوا ان الملائكة اناث الذين هم عباد الرحمن واللمشركون ولكن الأغلى في القرآن جعل بمعنى صيره تحمل على هذا المعنى وهو معنى صيرة وجاءت بمعنى خلقه وهو قليل وهو قليل في القرآن وجعل ظلمات والنور فتنصم مفعولا واحدا إذا كانت بمعنى خلق جعل اذا كانت بمعنى خلق نصبت واحدا فقط وجعل ظلمات والنور نصبت واحد فليست من أفعال الباب إذا كانت بمعنى خلق ليست من أفعال الباب لأنها تنصم مفعولا واحدا وجعل منها زوجها أي خلق منها زوجها ما هو سير هنا ونبي معنى خلق خلق منها زوجها فلذلك نصبت واحدا وجعل منها زوجها فالحاصل أنه جعل تنص مفعولين إذا كانت بمعنى سير واعتقده إذا كانت بمعنى سير واعتقده والقرآن جاء فيه هذا وهذا فمعنى اعتقده في موضع الذي سمعت الموضع هذا الذي ذكرناه وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا تنصب مفعولين أي اعتقدوا والأكثر في القرآن في جعل بمعنى صيرا بمعنى التصير وجاءت بمعنى خلقه وليس من أفعال هذا الباب فتنصب مفعولا واحدا وجعل الظلمات والنور الظلمات مفعول به والنور معطوف عليه ومفعول به منصوب علامة نصفية كسرا لأنه جمع النف وكذلك الآية الأخرى وجعل منها زوجها طيب هذا النوع الثالث من أفعال الباب ما يفيد التصير والانتقال ما يفيد التصير والانتقال وهو ما سمعت مع الأمثلة أو النوع الرابع والأخير سمع وهي تفيد النسبة في السمع تفيد النسبة في السمع سمعت زيدا يقرأوه أي سمعت هذا المقروء من زيد سمعت هذا المقروء من زيد سمعت زيد يتكلم سمعت القول الذي نسب إليه فهذه تفيد النسبة في السمع سمع فعل واحد فقط من أفعال الباب يفيد النسبة في السمع سمعت زيدا يقرأ عندما من إعراب نعم زيدا مفعول به منصوب على سميع توفع وفاعل سمع فع الماضي من عسكون صاني ضمير رفع متحرق وتاء. ضمير متصل من عضم في محل رفع فاعل زيدا مفعول به أول ويقرأ فعل مضارع المضارع ورفوع لامترفع الضم الظاهر على الأخير والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد والجملة في محل نصب مفعول به ثاني وسمع في نصبها المفعولين خلاف ويشترط في عند من يقول بالنصب أي أن تنصب مفعولين أن يكون المفعول الأول الذي يليها من الأشياء التي لا تسمع هذا هو شرط نصبها للمفعولين عند القائل بها ومنهم المصنف وهو تابعا لأبي علي الفارس بن المتقدمين فهو الذي يقول بأنها تنصب مفعولين وإلا الجمهور يقولون ما تنصب إلا مفعولا واحدا سميع فقط وهذا هو الصواب أن سمع ما تنصب إلا مفعولا واحدا فحسب لكن هنا جعلها ما تنصب مفعولين ويشترط فيها إذا نصبت مفعولين أن يكون الأول الذي يليها مباشرة مما لا يسمع مما لا يسمع من الأشياء التي لا تسمع سمعت زيدا، هل زيد يسمع سمعت زيدا، يقول كذا وكذا هل زيد يسمع ما يسمع وإنما الذي يسمع قوله الذي بعده قوله الذي بعده أمه فلا يسمع واضح فهذا هو شرط نصبها للمفعولين عند القائل بها أن الذي ينيهه المفعول الأول أن يكون من الأشياء التي لا تسمع سمعت زيدا يقول كذا وكذا إلى آخر ذلك وأما إذا كان من الأشياء التي تسمع فيتنصب مفعولا واحدا باتفاق سمعت قصيدة طيبة سمعت كلاما سمعت القرآن سمعت القرآن فهذه تنصب مفعولا واحدا فقط باتفاق ما في أحد خالف إذا وقع الذي بعدها مباشرة مما يسمع سمعت القرآن سمعت الكلام سمعت قصيدة هذه الأشياء تسمعه وما تسمع تسمع فكم تنصب في هذه الحالة إذا وقع بعدها مباشرة شيء مما يسمع واحدا باتفاق واحدا باتفاق ما فيه أحد الخال لكن لو وقع بعدها نحو سمعت زيدا فيها خلاف فمنهم من يقول تنصب مفعולם ومنهم من يقول تنصب مفعولاً واحدا واضح فهذا يحفظ إن شاء الله ويفهم أن سمع تنصب, عن تنصب مفعولين عند القائل بها بشرط أن يليها شيء مما لا يسمع أن يليها شيء مما لا يسمع كقولك سمعت زيدا فمن يعرب هذه الآية سمعنا فتى يذكرهم سمعنا فتى يذكرهم سمعنا في علماض نعم ابني عن السكون متصله ضمير رفع متحرك ونا مفعول به قصي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وفتا مفعول به أول ويذكر فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضم الظاهر على آخره والهاظم المتصل في محل نصب فعل به للفعل يذكرهم والجملة الفعلية سمعنا فتى يذكرهم ما يعرابها هذه الجملة الفعلية سمع تحتاج المفعولين عند ابناج الروم نعم الجملة الفعلية في محل نص مفعول به ثاني أي سمعنا فتى ذاكرا لهم وما هو شرط أن يكون مفعول الثاني جملة وإنما هذا هو الغالب أن المفعول الثاني يكون جملة وإن يصلح يصلح يكون مفردا ما في وفيما سمعت زيدا متكلما بكذا وكذا سمعت زيدا قائلا كذا وكذا ما في مانع لكن الأغلب المفعول الثاني أنه جملة هذا هو الأغلب فالحاصل يا أخوان من أفعال هذا الباب أنها على أربع أقسام أفعال هذا الباب أولا حكمها أنها تدخل على المبتدى والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها لماذا ذكر هذا هذه الأفعال هنا مع أنها تنصبهما ذكر من أجل تتميم بقية يشب النواسق وإلا حق هذا القسم من يذكر في المنصوبات حق هذا القسم من يذكر المنصوبات كما سيتيه لكن ذكره هنا لأجل تتميم بقية النواسق حكم هذه الأفعال ما سمعته أن تدخل على الممتدى الخبر فتنصبهما وأما معاني هذه الأفعال فهي على أربعة أقسام القسم الأول يفيد ترجيح وقوع المفعول الثاني كم تحت على ما ذكر المصنف أربعة وهي ظن وحسب وخال وزعمه كلها بمعنى واحد بمعنى الظن وهو الترجيح القسم الثاني يفيد اليقين أي تحقيق وقوع المفعول الثاني علمت زيدا عالما هذا يقين عندي تحقيق المفعول وقوع المفعول الثاني القسم الثالث يفيد وكما فعل تحت هذا القسم أولا ثلاثة وهي رأى وعلمه ووجد القسم الثالث يفيد التصير الانتقال كم تحت على ما ذكر المصنف فعلاني وهي اتخذ وجعل فقط والقسم الأخير يفيد النسبة في السمع سمعت زيدا يتكلم كم تحتاج هذا القسم فعل واحد وهو سمع فكم عدد الأفعال التي ذكرها المصنف عشرة تحفظ إن شاء الله عشرة أفعال وبقي غيرها إن شاء الله في المتم يذكر سبحانك الله وحمدك لا نستغفرك ونتوب تستغفر